وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَلَى بَالِهِمْ شَغَاضٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إلَى عذابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْفِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن علقة ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَدْلُغُوا أُسْدَكُمْ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 تزت وربت وأببتت وأببتت من كل زوج بهيد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 فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر, فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق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 ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ندكه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود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 فَكُونُوا مِنْهَا وَأطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفَسُّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ عَظِمَ صُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور هُنَفَاءَ لِلَّهِ وَغَيْرَ مُشْرِكِي بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظْمْ سَعَى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 ولكل أمة جعلنا من سك الذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعناق فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين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 ولولا دفع الله الناس بعضه ببعض لهدمة الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولا ينصرا الله من ينصره إن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 فَيَكذِّبُونَكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ لُمْهُمْ فَخُذُوهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ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 قرية أم ليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا والصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم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 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيدا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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ما تول يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يدخلنهم يرضونه وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَقَبَ بِمِثْلِ مَا عُقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَا يَأْوُ صُرًّا هُوَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ رَفِيعٌ ذلك بأن الله يُولِج الليل في النهار وَيُولِج النهار في الليل وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 صدرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلكوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب